فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قدرك وبالآخرة هم يؤمنون هم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قدرك وبالآخرة هم يؤمنون. هم يؤمنون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون، وبالآخرة هم يؤمنون، والذين يؤمنون بما أنزل نزل إليك وما نزل من قبلك و بلا خيرتهم يُكِنون و بلا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون هم يؤمنون هؤلاء على هدى من على هدى من ربهم, أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُذْرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُذْرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُذْرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ لَا يُؤْمِنُونَ Anòsâm anh làm xân đi h la mi ở nàyòâm anh làmt giết h hôm lai mình أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ آَنذَرْتَهُمْ أم لم تنذرهم لا يؤمنون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خطم الله على قلوبهم وعلى سماعهم، خطم الله على قلوبهم وعلى سماعهم، وعلى أنصارهم غشاوة، أنصارهم غشاوة، أنصارهم غشاوة، وعلى أنصارهم غشاوة، غشاوة. وعلى أبصارهم غشاوة أبصارهم غشاوة غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة أبصارهم غشاوة ولوم عذاب النظيم ولوم عذاب النظيم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ بِمُؤْمِنِينَ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِـلِـيـن اَكِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ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 يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يصدعون الا انفسهم وما يشعرون وما يصدعون الا انفسهم وما يشعرون انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض قلوبهم مرض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 الارتقال انما نحن مصلحون الارتقال انما نحن مصلحون لهم لا تحسنوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون قالوا انما نحن مصلحون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 إنهم المفسدون ولا في الله يشمون المفسدون ولا في الله يشمون ألا المفسدون ولا المفسدون ولا ان هو هم المفسدون ولا الا يشور واذا قيل لهم اامر كما امر الناس قالوا ان نخبر كما آمن كما آمنوا ناس قالوا أنهم كما آمنا سوفها لهم كما آمن الناس قالوا كما لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا وكما امنت سفرا نمن امنوا كما آمن الناس قالوا امنوا كما امن, آمن السفرا السفهاء آمنوا كما آمن الناس قالوا أنومن كما آمن السفهاء لهم كما آمن الناس قالوا أنؤمن uh, فَلَمَّا رَأَتْنَمَا أَوَّلَ مَا حَوْلَهُ ذَا بَلَّغُونَ فَلَمَّا أَوَّلَ مَا حَوْلَهُ ذَا بَلَّغُونَ فِي لا يُبْغِضُونَ لا فِي صُمٌ بكم نَاؤُمٌ فهم لا يَفْقَهُونَ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ من السماء فيه ظلمات ورعز وبرق ظلمات ورعز وبرق يجعلون أطابعهم في آبانهم من الصواعف حذر الموت في آبانهم من الصواعف حذر الموت من الضواع حذر الموت في اذاذهم من الضواع حذر الموت آلاهم في الضواع حذر في الضواع حذر في من الصواعف حذر الموت في أهالهم من الصواعف حذر الموت والله محيط بالكافرين بالكافرين بالكافرين, بالكافرين ككان البرق يحفظ أبصارهم كلما ما أضاء لهم فيه وإذا أظلم عليهم فارو عليهم فارو لهو مشوفين وإذا أظلم عليهم فارو فيه وإذا أظلم عليهم فارو كلما أظلم مشوفين وإذا أظلم عليهم فارو لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أظلم عليهم قاموا ولم شاء الله لذا من وانصاره بسمعه واظاره لم نهب بتميمه وانصاره وانصاره ولو شاء الله لنهب بسميه وانصاره ولو شاء الله لنهب بتمي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 يَوْمَ قَدِيرْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَبَدْتُمْ رَبَّكُمْ يَا أَلَا يَغْنِي عَنكُمْ مَا تَعْبُدُونَ رَبَّكُمْ, ربكم. خَلَقَكُمْ من طبلكم لَعَلَّكُمْ تتفون. خلقكم والذين من قبركم لعلكم تستقون خلقكم والذين من قبركم لعلكم تستقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناها لرض فراشا والسماء فراشه والسماء بناغ بناغ بناغ بناغ والسماء بناغ بناغ جعل لكم الأرض فراشه والسماء أزل من السماء ما أن فأخرج من الثمرات للملكم وأزل من السماء ما أن فأخرج من الثمرات للملكم فلا ترجعون إلا إذا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أن دب وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما على فاتوا بسورة من ما نزلنا على عرمن فاتوا بثورة من مكلي فاتوا بثورة من مكلي وإن كنتم في ريب من ما نزلنا على عبده فأنبى بسورة من مثله فأنبى بسورة من مثله ولو شعراكم من دون الله إن كنتم صارمين شعراكم من دون الله كنتم صارمين وعداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تقعلوا ولن تقعلوا فاتقوا النار الذي وقودها الناس والحجار والحجار قعدت للكافرين وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهَا مَا يَشْتَهِي الْأَبْصَارُ فِيهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ أَنَّ الْأَنْهَارُ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ تبني من تحت هناك امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جمناة تبني من تحتها لانها وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جمنات تجري من تحتها لنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة جزقا قالوا هذا الذي رزقنا فيه طب وأتوا به متشابها ولو فيها أجواج مطهرة مطهن فيها أجواج مطهرة ولوه فيها أجواج مطهرة فيها أجوال مضكرة وهم فيها خالدون وغضوا فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعضة كما فوقها إن الله لا يستحيي أن يضرب ما بعوظة فما فوقها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوظة فما فوقها أن يضرب مثلا ما بعوظة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أن الحب من أنه الحب بربه، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحب بربه، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحب بربه، وأما الذين كفروا فيقولون أراد الله بهذا مثلاً فَيَقُولُونَ مَا لَهَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَمَثَلًا فَيَقُولُونَ مَا لَهَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَمَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَسْبِي بِهِ كَثِيرًا يضل بِهِ كَثِيرًا بِهِ كَثِيرًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسق وما يهدي به الا الفاسق وما يضل به الفاسق الذين ينفضون عن الله بعد نيته ويقضون ما, ما امر الله به ان يطروه يسدون في الامر ما امر الله به ان يطروه يسدون ما الله به طالا ويخذون الى ان يضلوا ويخذون في الضل الا اشكم القاصرون اولئك هم القاصرون القاصرون كيف تسخرون بالله وكنتم امواسا فاحياكم, فأحياكم. فأحياكم وكنتم أمواذا فأحياكم وكنتم أمواذا فأحياكم وكنتم أمواذا فأحياكم فأحياكم وكنتم أمواذا ú ثم يميتكم ثم cùngú ثم إليه ترجعون ترجعون ثم يميتكم ثم đầu ثم bay đi chú côung mấy khi côungú tay ما في الأرض جميعا ما في الأرض جميعا ما في الأرض جميعا هو الذي خلق ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فتواهن تبع سموات ثُمَّ السَّمَاءَ إلى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ثُمَّ التَّوَالَىٰ إِنَّ السَّمَاءَ فَتَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ثُمَّ السَّمَاءَ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 عليم بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم بكل شيء عليم وإن قال رصدك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خليفة للملائكة جاعل في الأرض خريفة في الأرض خريفة في الأرض خريفة وإذ طار ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خريفة قالوا أتجعل فيها من يحزد فيها ويجفك الثمان قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء استما قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء استما من يفسد ذا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحضرك ونقدس لك ونحن نسبح بحضرك ونقدس لك ونحن نسبح بحضرك ونقدس لك قال ان لي ما لا تعلمون تعالى ما لا تعلمون دين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 هؤلاء إنكم صادقين هؤلاء إنكم صادقين هؤلاء إنكم صادقين ه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 ك أنت العلم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم يا آدم أنبئهم بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم, بأسمائهم بأسمائهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم وأعلم ما تبجون وما كنتم تكتمون وأعلم ما تبجون وما كنتم تكتمون إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أنبأهم بأسمائهم. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ فَلَمَّا أُنبِئَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم قل لكم إني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 فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لِلْمَلَائِكَةِ سَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لِآ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 أَدَمُّ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةُ يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةُ وَقُلْنَا يَا مسكناه وتزوجك الجنة وكلالها رغدا حيث شيت ما شيت ما حيث شيت ما حيث شيت ما ولا تقاربه هذه الشجعة فتكون من الظالمين فأذن الشيطان عنها فأخرجهما من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 Adam من ربِّكَ لِمَا أنتَ تَتَّبَعَهِ فَتَلَقَّى آدَمٌ, فتلقى آدم آذم من رب كلمه فتاب عليه فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم انه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِنْ هُدَى فَمَن تَبِعَ دَايَةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ هُدَى يَفَلَّ خَوْفٌ عليهم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يأتي أنكم مني هدى فمن تبعه لا يفلا خوف عليهم ولاهم يحزنون يأتي أنكم مني هدى فمن تبعه لا يفلا خوف عليهم ولاهم يحزنون يحزنون فَإِنَّمَا يَتِينَكُم مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَهُ لَا يَفَلَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُلَاء كَأَضْحَابٍ مَا أَنْتَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا هُوَ لَكَ أَصْحَابُنَا أَنَّ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا هُوَ لَكَ أَصْحَابُنَا بِآ أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي في بعهدكم وأوفوا بعهدي في بعهدكم وأوفوا بعهدي في بعهدكم في بعهدكم في بعهدكم والجاه يظهرون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم بما أنزلت مصدقا لما معكم بما أنزلت مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم وَآمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ولا تَشْكُوا بِآيَاتِي فَمَا قليلا قَلِيلًا وَلا تَشْكُوا بِآيَاتِي فَمَا لَكُمْ قَلِيلًا وَلا تَشْكُوا بِآيَاتِي فَمَا لَكُمْ قَلِيلًا ولا تلبسوا الحق بالباطل وذئموا الحق وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة, وآتوا الزكاة واركعوا مع الواقعين أتأمرون الناس بالجذ وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أتابون الناس بالبذء وتنسون أنفسكم وأنتم تسلون الكتاب وتنسون أنفسكم وأنتم تسلون الكتاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ الَّذِينَ هُنُ لَأَنَّهُمْ لَقُوَّ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وأنهم إليه رَاجِعُونَ يا بني إسرائيل الكور نعمتي التي أنعمت عليكم وأني سفضلتكم على العالمين أنعمت عليكم على العالمين. إسرائيل الى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين اسرا التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل الى نعمتي التي أنعمت عليكم التي أنعمت عليكم وأنني تفضلتكم على العالمين عليكم وأنني تفضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اذكر نعمتي التي معلت عليكم وأني وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا شيئا شيئا شيئا شيئا, شيئا, شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا ينطق منها عدل شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل يقبل منها عدل ولا هم ينصرون هبوا ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون زُوَّ الْعَذَابِ يُلَبِّحُنَا أَبْنَاءَكُمْ وَيَتْحِيُونَ نِسَاءَكُمْ نِسَاءَكُمْ مِنَ الْفِرْعَوْنَ آلِ فِرْعَوْنَ آلِ فِرْعَوْنَ, آل فرعون العذاب يذبحون أبناءكم، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم من آل فرعون سوونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون. ويستحيون نساؤكم نساؤكم وإبن الجيلكم من آل فرعون سونكم سون العذاب يذبحون أرناكم ويستحيون نساؤكم وفي ذلك بلاء من وابق معي. بلاء من ربك معظيم، وفي ذلكم بلاء من ربك معظيم، وإلَّا رَقْنَكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأُرْقُنَا أَلَتِ الْعَنْوَ وَأَنْتُمْ تَوْضُونَ وأغرقنا آل الذعون وأنتم توضون، وأغرقنا آل الذعون وأنتم توضون، آل الذعون، فأن جئناكم وأغرقنا آل فرعون وأنت موتون ضرُون وأغرقنا آل وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَخَضُّمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَن تُبَالِمُونَ وَأَن تُمُبَالِمُونَ مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَخَضُّمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وأنتم ظالمون. وأنتم ظالمون اتقذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون موسى أربعين ليلة ثم اتقذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون موسى أو بعى ليلة ثم تخطم العجل من بعده وأنتم ظالمون. موسى أو بعى ثم تخطم العجل من بعده وأنتم ظالمون.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 موسى أضعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون التخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وأنتم ظالمون ثم عفنا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 ظلمتم أنفسكم بالتكافر العجلة بتم إلى باريكم فقتلوا أنفسكم إنكم ظلمتم أنفسكم أنفسكم ظلمتموا أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتموا أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بارككم فحذلو أنفسكم بارككم فحذلو أنفسكم وإلّا قَالَ مُسَالِقُوهُ مِنْهُ يَا طَرْمٍ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم ظلمتم أنفسكم بالاختياركم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم بارئكم فقتلو انفسكم ذلك خير لكم من ذبالئكم فتاب عليكم بارئكم فتاب عليكم بارئكم فتاب عليكم فتاب عليكم произлось خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ذلكم خير لكم وعند بارئكم فتاب عليهم إنه هو الثواب الرحيم إنه هو الثواب الرحيم وَإِلَّا قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنُؤْمِنَ لن لَكَ حَتَّى مَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَوْهُونَ لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَوْهُونَ يا موسى لن من لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تؤذون لن من حتى, حتى نرى الله جهرة حتى نرى الله جهرة حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تؤذون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 وَظَلَّ اللَّيْلَ الغمام الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَالسَّلْوَى وَالسَّلْوَى, والسلوى وَظَلَّ اللَّيْلَ الْغَمَامَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ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 خطاياكم نغفر لكم خطاياكم تغفر لكم خطاياكم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم شئتموا رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم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 فأنزلنا على الذين ظلمو رجزا من السماء بما كانوا يفسقون واذ استسقى موسى قومه فقل نضرب بعصاك الحجر موسى وقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر واذ استسقى موسى قومه فقل نضرب بعصاك الحجر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 الأرض مفتدين، وإفقولتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقها وقفاها وطومها وعدتها وضصرها. لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت له من بخلها وقفاها وتومها وتومها وعدتها يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها, من بقلها وكفائها وكومها وعدتها وبطرها يا موسى لن نصبر على طعام واحد فذولنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وكومها, وكومها وعدتها وبطلها يخرج لنا منا تنبت الأرض من بقائها وقفاها وكومها وعددها وبرقها وقفاها وكومها وَإِذْ قُلْتُمُ يَا مُوسَى لَنَنَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُو لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ دَقْلِهَا وَبِفَائِهَا وَقُومِهَا وَعَلَّهَا وَضَقْلِهَا قَالَ أَتَتَبَلِينَ الَّذِي هُوَ أَذْلَابِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ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 والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم من آمن بالله آخر وعمل صالحاً سَلَهُمْ أَجْرُهُ مِنْ دَرَبِهِ فَلَمُ أَجْرُهُ مِنْ دَرَبِهِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارِئَ وَالصَّابِنَ مَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِنَّ الَّذِينَ آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين بنامم بالله واليوم لا خير وعمل صالح فلهم فلهم أجدهم عند ربهم ولا قوة عليهم ولاهم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوب ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوب وَإِذَا خَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَصَعْنَا ثُقَكُمُ الطُّوبُ وَإِذَا خَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَصَعْنَا ثُقَكُمُ الطُّوبُ خُذُوا مَا أَعْلَنَ لَكُم بِقُوَّتِهِ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَعْلَنَ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوته والكم فيه لعلكم تتقون آتيناكم بقوته والكم فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة ما فيه لعلكم تتقون بقوته وذكوهما فيهن علَّكم تتقون آتيناكم آتيناكم بقوته وذكوهما فيهن علَّكم تتقون ثم توليت من بعد ذلك من بعد ذلك من بعد ذلك فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَنْتُمُ الَّذِينَ احْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّلْسِ فَقُلْنَا لَنَكُونُ قِرَدَةً خَاسِئِينَ قِرَدَةً خَاسِئِينَ خَاسِئِينَ خاسئين منكم في السر فقلنا لهم كونوا قردا خاسئين ولقد علمتم الذين عسدوا منكم في السر فقلنا لهم كونوا قردا خاسئين خاسئين فجعلنا ما لكان لما بين أيديها وما خلفها وما وعظا للمتقين وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يأمركم أن تذبحوا بقرة يا موركم أن تذبحوا بقرة لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يأمركم أن تذبح بقرة لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة موسى لقومه إن الله يأمركم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 أن تذبحوا بقرة يأمركم أن تذبحوا بقرة لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقره قالوا أتتخذنا هزؤا قالوا أتتخذنا هزؤا هزوا هزؤا قال أتتفق لهزؤاء هزاء هزؤاء قال أقول بالله أن أكون من الجاهلين قال بالله من الجاهلين قال أقول بالله أن أكون من الجاهلين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 قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بطار صفراء فاق اللون هذا سنوين صفراء فاق اللون هذا سنوين قالوا دعو لنا ربك يبين لنا ما هي ما هي ان البثر تشابنا علينا واننا ان شاء الله لمهتدون واننا ان شاء الله لمهتدون شيء الله لمهتدون واننا شاء الله لمن ذلول، شاء الله لمن ذلول. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحبث مسلمة لا جية فيها. تثير الامطار لا تسقي الحصن مسلمه اللاشيه تثير اضى لا تسقي الحصن مسلمه فيها قال الآن جئت بالحق جئت بالحق لا جئت بالحق جئت بالحق قالوا لنا جئتم بالحق قالوا لنا بالحق قالوا لنا بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها فيها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 الموت الموت ويُريكُ آياتِه لعلَّكُم تَحْنون ويُريكُ آياتِه لعلَّكُم تَحْنون ويُريكُ آياتِه لعلَّكُم تَحْنون ويُريكُ آياتِه لعلكم آياته لعلكم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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ثَلْجًا أَمَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ قَشْيَةٍ اللَّهِ مِنْ قَشْيَةٍ لَّاهِيَةٍ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَعْمَلُونَ فَتَأَمَّلُوا أَمَاوَن أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يَدْرُؤُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحدقونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحدقونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أَلْيُؤْمِنُونَ لَكِنْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَدِّثُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمنا قَالُوا آمَنَّا, قالوا آمنا, قالوا آمنا آمنوا قالوا آمنا آمنوا قالوا وَإِلَى قَالَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَكِّزُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ وَلَيْكُمْ يُحَادِّكُمْ لِيُحَادِّكُمْ بِعِدَّ رَبِّكُمْ قالوا اتحدثون لهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند قالوا اتحدثون لهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم لحاجكم به عند ربكم بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه بما به عند ربكم بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحادوكم به, ليحادوكم به عند ربكم بعضهم إلى بعض قالوا أتحدّثنهم بما تتحظى وعليكم يحدّك به عند ربكم أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ يُسِرُّونَ وَمَا, يعلمون يسرون وما يعلمون يَعْلَمُ ما يسبون وما يؤمنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمني إلا أمني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمني أمني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمالي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمالي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمالي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَهُمُّونَ هُمُ إِلَّا يَهُمُّونَ هُمُ إِلَّا يَهُمُّونَ هُمُ إِلَّا, إلا وَإِنَّهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَكُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْزِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الحساب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروه ثمن قليل الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله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 وَوَيْنُ الْلَّهُمْ مِنْ مَا يَسْبُوْنَ وَوَيْنُ مِنْ مَا يَسْبُوْنَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسْنَا النَّارُ إلَّا أَنْ يَمْنَ مَعْدُوْدَهُ إلَّا أَنْ يَمْنَ مَعْدُوْدَهُ مَعْدُوْدَهُ إلَّا أياما قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا, عهدا <شاع vocabulary DOWN> اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا اتخذتم من عند الله عبدا فلن يوفي الله عهدا قلت اتخذتم من عند الله عبدا فلن يوفي الله عهدا قل اتخذتم من عند الله عبدا فلن يوفي الله عهدا, الله عهداً, الله عهداً أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلاء من كتب سيئته وأحقص فيه قضيئته فأولئك أصحابنا قضيئته فأولئك أصحابنا أنب بلاء من كتب سيئته وأحقص فيه قضيئته قطيئته فأولئك أصحاب النار قطيئته فأولئك أصحاب النار بل من كسب سيئة وأحاطت به قطيئته فأولئك أولئك أصحاب النار قضيؤوا فأولئك أصحاب النار أنب هم فيها خالدون هو فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة الجنة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 وَإِذْ أَقَلْنَا مِنْ فَاقَبْنِ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ بني لا تعبدون إلا الله. بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله. لا يعبدون إلا الله. بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله. وإذا قدرني سأقرني. إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميساق بني إسرائيل لا يعبدون إلا الله وبالوالد لإحسانا وللقربى واليتامى والمساجين وَذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَذِى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا حسنا وَقُولُوا للناس حسنا وأقيم الصلاة وآت الزكاة وآت الزكاة وآت الزكاة وآت الزكاة, الزكاة ثم بث والي إلا قلما من وأنتم عرب توليتهم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون توليتهم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون توليتهم إلا قليلا منكم إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِهُون وَإِذَا طَلَمَ طَاقَتُكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ليذاقكم لا تسفكون بما أقوم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وإذا قلنا ليذاقكم لا تسفكون بما أقوم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أغرتم وأنتم تشهدون أقرضتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تفسلون أنفسكم وتخرجون فريطا منكم من ديار تضاهون عليهم بالاسم والأذوان ديار هؤلاء قذرون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظهرون عليهم بالإسم والعذوان تظهرون عليهم بالإسم والعذوان ديارهم تظهرون عليهم بالإسم والعذوان تظاهون عليهم بالاسم واللعن والهلاك تقتلون أنفسكم وتخرجون سنيق منكم من ديارهم تظاهون عليهم بالاسم واللعن والهلاك تظاهون عليهم بال الاسم واللوزوان بالاسم واللوزوان ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تغضون عليهم بالاسم واللوزوان هؤلاء يخرجون أنفسهم ويخذون فريقا منكم من ديارهم من دياري متظاهرون عليهم بالاسم والرذ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من جئانهم تظاهرون عليهم بالإسم والعجوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم أَسَرْتُمْ تَسُومُهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَسَرْتُمْ تَسُومُهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَةٌ فَأَدُّوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إخراجهم. يحتوكم سارت فادوهم واهو محروم عليكم إخراجهم يحتوكم سارت فادوهم واهو محروم عليكم إخراجهم يا توكم أسرات فادوهم وهو محوّم عليكم إخراجه وإياكم أسرت فادوهم وهو محوّم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض كتاب وتكررون ببعض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 فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا حزون في, في الحياة الدنيا. مَنْ يفعل ذلك منكم إلا في, في الحياة الدنيا. من يفعل ذلك منكم إلا حزون في, في الحياة الدنيا. فما جذاء من يقر ذلك منكم إلا حزب في الحياة الدنيا ويوم القيامة يغضون إلا أشد العذاب ويوم القيامة يغضون إلا أشد العذاب إلا أشد العذاب ونال الله مبغافاً عن ما تعملون يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة الدنيا بالآخرة الدنيا بالآخرة بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بالآخرة الدنيا بلا خير بلا خير الدنيا بلا خير بالآخرة فلا يقصت عنه العذاب ولا هم ينصون ولا هم ينصون ولقد أتينا موسى الكتاب وقصينا من بعده برسل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفنا من بعده برسول ولقد آتينا ولقد آتينا موسى الكتاب وقفنا من بعده برسول ولقد آتينا موسى الكتاب وقفنا من بعده وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَآتَيْنَا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم تهويا أنفسكم استكبرتم تهويا انفسكم استكبرتم ابكم لما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم استكبرتم. تهوى أنفسكم استكبرتم جيئكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم تهوى أنفسكم استكبرتم أفكل ما جئكم رسول بما لا تهون أنفسكم استخدوتم ففريقا كذبت وفريقا تختلون ففريقا كذبت وفريقا وقالوا كل هنا غل بَلَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَرِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِكُفْرِهِمْ فَقَرِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ يُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى النَّبِيّ نَكْفَرُوا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفزون على الذين كفروا ولما جاءهم كتاب من عند الله يصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفزون على الذين كفروا ولم ماجئهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قرء يستسحون على الذين كفروا ولم ماجئهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا وكانوا فلما جاءهم ما عرفوك فروبه جاءهم ما عرفوك فروبه جاءهم ما عرفوك فروبه جاءهم ما عرفوك فروبه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الكافرين الكافرين بيث ما اشتروا به أنفسهم, بي أنفسهم, بي أنفسهم, بي أنفسهم بي به أنفسهم به أنفسهم بيث اشتروا به بني أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بغيًا أي ينزل الله من سبلي على من يشاء من عباده أي ينزل الله من سبلي على من يشاء من عباده بما أنزل الله دخيل أيه ينزل الله من تبلي على من يشاء من عباده أيه ينزل الله من تبلي على من يشاء من عباده. بما أنزل الله بغيا من ينزل الله من سقه على من يشاء من عباده أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من سقه على من يشاء من عباده أي يكفر بما أنزل الله بغير أن ينزل الله تفضي على من يشاء من عباده فبأو بغضب على غضب فبأو بغضب على غضب فبأو بغضب على غضب فباكوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين ولالسيئين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم وهو الحق مصدقا لما معهم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 لهم آمنوا بما أنزل الله قال نؤمن بما أنزل علينا ويخرون بما وراءه والحق مصدقا لما معه وهو الحق مصدقا لما معهم نؤمن بما أنزل علينا ويخرون بما وراءه والحق مصدقا لما معهم لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه لهم آمنوا بما أنزل الله قانون من بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه آمنوا آمنوا بما أنزل الله قانون من بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحد. وهو الحق مصدقا لما بعهم لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءهم وهو الحق مصدقا لما بعهم قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن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 وهو الحق مصدقا لما معهم وَهُوَ هو الحق لِمَا لما بِمَا بما أنزل الله قال نؤمن بما أنزل علينا بِمَا بما وراءه و هو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقلن أنباء الله من قبل كنتم مؤمنين. كنتم مؤمنين أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين مؤمنين أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين, مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقَرَّجَ أَكُمْ مُوسَى بِالبَعِلَاتِ ثُمَّ اتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ إتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ جَاءَكُمُ مُوسَى بِالبَعِلَاتِ ثُمَّ اتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اتقذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون جاءكم موسى بالبينات ثم اتهم العجل من بعده وأنتم ظالمون موسى بالبينات ثم اتهم العجل من بعده وأنتم ظالمون جاءكم موسى بالبينات ثم اتقدتم العجل من دعبه وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتقدتم العجل من دعبه وأنتم ظالمون بالبينات ثم تخطم مِن من بعده وأنتم ظالمون موسى بالبينات ثم تخطم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جئكن موسى بعده وأنتم غالنون وإذا خذنا مثاق ورتعنا ثوقة الطور مثاق ورتعنا ثوقة الطور وإذا خذنا مثاق ورتعنا ثوقة الطور وإذا خذنا مثاق ورتعنا ثوقة الطور خذوا ما أتيناكم بقوته وسمعوا، أتيناكم بقوته وسمعوا، ما أتيناكم بقوته وسمعوا، أتيناكم بقوته وسمعوا، ما أتيناكم آتيناكم آتيناكم بقوة وسمو قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم اللاذر بكفرهم قلوبهم اللاذر بكفرهم قلوبهم اللاذر بكفرهم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 إيمانكم إن كنتم مؤمنين يأمروكم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قلبي سمايامروكم به إيمانكم إيمانكم إِمَرُقُمُ إِن كُنْتُم مُّمِلِّينَ يَا مُرْقُمُ بِهِ إِمَرُقُمُ إِن كُنْتُم مؤمنين. يَا مُرْقُمُ قل إن كانت لكم الدعوة الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنلو الموت إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين أنيست فتمنلو الموت إن كنتم صادقين آخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادحين قل إن كانت لكم الدار الآخرة ألا آخرة ألا آخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل إن كانت لكم الداول آخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت تَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ أَيْدِيهِمْ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَئِن تَمَنَّوْهُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ والله عليم بالظالمين ولتجد أنهم أحرس الناس على حياتهم ومن الذين أشرقوا الناس على حياتهم ومن الذين أشرقوا ولتجد أنهم أحرس الناس على حياتهم ومن الذين أشرقوا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 يوج أحدهم لو يعمر ألف سنة, سنة أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر, أن يعمر والله بصير بما يعملون تعملون قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه قل من كان عدوا لجبريل فإن إنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه لجبر إلى إنّه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدوء وبشرا للمؤمنين للمؤمنين وبشرا للمؤمنين وبشرا للمؤمنين, وبشرى للمؤمنين, وبشرى للمؤمنين وودا وبشرين المؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين وميكال فإن الله عدو للكافرين الله عدو للكافرين, للكافرين وميكائيل فان الله عذبو للكافرين وجبريل واميكائيل فان الله عذبو للكافرين واميكائيل فان الله عذبو للكافرين وجبرائيل واميكائيل فان الله عذبو للكافرين للكافرين وجرر إلا ونيكائل فإن الله عدو للكافرين من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبيريل ونيكائل فإن الله عدو للكافرين وجر إلى ومكاء إلى فإن الله عدو الكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بين الناس أنزلنا إليك آيات بينات ولقد أنزلنا إليك آيات بينات آيات بينات آيات بينات ولقد أنزلنا لك آيات بينات وما يقر بها بها إلا الفاسقون, بها إلا الفاسقون. وما يقر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذُوا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بَلْأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بَلْأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 أُوتُوا الْكِتَابَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ لا كَأَنَّهُمْ لَا يَحْمِلُونَ جِيَاءَ رَسُولٍ مِنْ إِلَٰهِهِمْ مُصَدِّقٍ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ولما جيئهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كثرت الإيمان ولكن الشياطين كفوا ولكن الشياطين كفوا يعلم الناس السحر وما أنزل على الملائكة بباب لهوت وما روت وما أنزل على الملائكة بباب لهوت وما روت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 انما نحن فتنه فلا تكف وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكف من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكف فَيَتَعْلَمُونَ مِمَّا مَا يُكْفِبُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَوْءُ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِرٍ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مِنْ أَحَدٍ اللَّهِ إِذْنِ اللَّهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُم بضار والذين فيه من أهل إلا بإذن الله ويتعلمون ما يغضون ولا ينفعهم يغضون ولا ينفعهم ولقد علموا لما اشترى ماله في الآخرة من خلاق من فلاق اشترى ماله في الآخرة من خلاق لمن اشتراهما له في الآخرة من خلاقة من خلاقة في الآخرة من خلاقة ولقد علمو لمن اشتراهما له في الآخرة من خلاقة في الآخرة من خلاقة, خلاقة, خلاقة, خلاقة ولبسما شو به أنفسهم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 أنهم آمنوا واتقوا لمعتوبة من عند الله خير أنهم آمنوا واتقوا لمعتوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمعتوبة من عند الله خير آمنوا آمنوا واتقوا لما من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لما من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا راعنا وقولوا ظرنا واسمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظلنا آمنوا آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ضربا وسمعوا وللكافرين عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم, وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشرّفين أن ينزل عليكم من خير من ربكم عليكم من خير من ربكم من خير من ربكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم عليكم من خير من ربكم من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يوجل الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء يشاء من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما نسخت من آية أو ننسها نحتاً خيل منها أو مثلها منها أو مثلها منها أو مثلها أو نسها ناتي بخير منها أو مثلها منها أو مثلها ناتي بخير منها أو مثلها منا يتمون سهانات بخير منها أو مثلها آية آية لو ننساها نكتب خير منها أو مثلها من آية أو ننساها نكتب خير منها أو مثلها ما ننسح من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير شيء قدير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير شيء قدير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض, والأرض ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من, موسى, من موسى من قبل موسى من قبل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان خطر ظل سوا السبيل فقد ضل سواء السبيل بليما يقد ضل سواء السبيل بيمان بيمان فضل سواء السبيل بإيمانك قد سواء السبيل ومَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَالدَّكْتِيرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْجِعُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا يَرْجِعُونَهُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِمْ كُفَّارًا مِنْ أهل كتاب لو يغضونكم من بعد إيمانكم كفراء وذكثير من أهل كتاب لو يغضونكم من بعد إيمانكم كفراء من لو يغضونكم من بعد إيمانكم, إيمانكم كفراء حسدا من انفس من بعد ما تبين لهم الحق انفس من بعد ما تبين لهم الحق فاصفوا واصفوا حتى يخي الله بامر بيمره حتى ياتي الله بامر ان الله على كل شيء قدير شيء قدير، شيخ قدير، إن الله على كل شيء قدير، وأقيم الصلاة وآت الزكاة، وأقيم الصلاة وآت الزكاة، وآت الزكاة. واتوا الزكاة وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله لانفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، نصاي هودا أو نصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانهم، تلك أمانهم تلك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين برهانكم إن كنتم صادقين برهانكم إن كنتم صادقين برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه فله أجر عند ربه وهو محسن فله أجر عند ربه من نسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه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 عليهم ولا هم يحزنون ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليس, ليس في النصارى على شيء على شيء ليس في النصارى على شيء على شيء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 وَمَنَ اظْلَمُ من مَنَعَ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ Ash' cetera been chased and في خَرَابِهَا وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّمْ من مَنَعَ مَّنَعَ مَّنَعَ سَاجِدَ اللّهِ Ash K Wise and God ولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا قائفين، إلا قائفين، لهم أن يدخلوها إلا قائفين، لهم أن يدخلوها إلا قائفين لهم أن يدخلوها إلا اولئك كما كان لهم ان يذقنوها الا خائفين لهم ان يذقنوها الا خائفين خائفين لهم في الدنيا في في الدنيا في الدنيا حزب، لهم في الدنيا خذ ولهم في الآخرة عذاب عظيم في لاخيلة عذاب عظيم في لاخيلة في لاخيلة عذاباً عظيم في الآخرة عذاب عظيم ولهم في الآخرة عذاب عظيم وللله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم وقال اتقذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض, والأرض كل له قارثون بجيع السماوات والأرض ولَبْ والأرض, وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ يَقُولُ لَمُكُنْ فَيَكُونُ قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ قضى أمرًا فإنما يقول له كون سيكون قضى أمرًا فإنما يقول له كون سيكون قضى أمرًا فإنما يقول له كن سيكون قضي أمرا فإنما يقول له كن سيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية تأتينا آية آية تأتينا آية آية آية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 الا ياتي قوم يوقنون الايات الايات قوم يوقنون قل بينا الايات قوم يوقنون لقوم يوقنون إنا بالحق بشيرا ونبيرا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 عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم ولن نصارى حتى تتبع ملتهم ولن نصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عن كريهون ولن نصارى حتى تتبع من لدهم ولن ترضى عن كريهون ولن نصارى حتى تتبع من لدهم قل إن هدى الله هو الهدى, هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى, الهدي. قل إنهد الله والهود ولئن تبعته هوهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله موليه من ولا نصيغ جاءك من العلم مالك من الله موليه ولا نصيغ هوهم بعد الذي جاءك من العلم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 لأحد الذي جاك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصيب جاك من العلم من الله من ولي ولا نصيب من ولي ولا نصيب الذين آتيناه الكتاب يسلو له حق وسنوته آتيناه آتيناهم الكتاب يسونه حقة لا وجه، أولادك يؤمنون به، يؤمنون به، أولادك يؤمنون به، يؤمنون به. وَمَن يكفر به هُمُ الخاسرون. فأولئك هم الخاسرون الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين عليكم وأني فضلتكم على العالمين إسراهيم إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين عليكم وانني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجهي نفس عن نفس شيئا شيئا شيئا شيئا, شيئا, شيئا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 وَإِذْ بَعَثَ لَآ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ فَأَتَمَّهُ وَإِذْ بَعَثَ لَآ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ إِذْ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فأتمهن وإذ ارتدي إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما للنيس إماما قال ومن ذر يدي قال لا ينال عهدي الظالمين عهدي الظالمين اون نير الوعدني الظالمين واذ جعلنا البنت مفابه للناس وانا وانا واذ جعلنا البنت مفابه للناس وانا للناس وانا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى, مصلى مُصَلِّي إبراهيم مُصَلَّى واتَحِلُوا مِنْ مَقَامِ إبراهيم مُصَلَّى مُصَلِّي وعَهِدَنَا إِلَى إدْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ أَوْ بَحِيرَ بَيْتِ الْطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَرُكْعَ السُّجُودِ بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وعيدنا إلى إبراهيم وإسмаيل أو طه رضي الله عنهم والعاكفين والركع السجود بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود إبراهيم وإسмаيل أو بحراب بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود بيتي للطائفين والعاكفين السجود.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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَلَّا يَجِدُوا فِيهِ مَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمَنَ بالله واليوم لا خد آمنوا ورزقه له من الثمرات ما من نام منهم بالله واليوم لا خد آمنوا ورزقه له من الثمرات ما من منهم بالله واليوم الآخر دلدا آمن وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الاخر واليوم لاخ و اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر ثم قليلا ثم أضروه إلى عذاب النار أن أضروه إلى عذاب النار أن أضروه إلى قال ومن كفرت أمته قليلا ثم أضحوه إلى عذاب النار وبيس المصير وبيس المصير وإد يضعف وإد القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا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 ومن ذي الين مسلمة لك ومن ذي الين مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا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 ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يتسلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فيهم رسل منهم يثنو عليهم آياتك ويعلموهم الكتاب والحكمة ويزكين عليهم آياتك ويعلموهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ربنا وابع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلنهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يظهر عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إبراهام إلا من سفه نفسه وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُؤْتِهِم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَمَن يَعْصِهِ فإِنَّ اللَّهَ في الْعِقَابِ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ٱلدُّنْيَا, الدنيا, الدنيا ولقد فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمِنَ الصالحين فِي الآخرة لَمِنَ الصالحين في الآخرة لمن الصالحين في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم ربه أسلم ربه أسلم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بها إبراهيم بنيه ويعقوب إبراهام بنيه ويعقوب وأوصى بها إبراهيم بنيه wa fu wabi do mu benhi o fu wobi dohi ubenhi way fu benhi o fu Bi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 إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال ما تعبدون من بعدي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 قالوا نعبد إلى ذاك وإلى ذا آباءك آباءك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لنا هو واحده الى إبراهام واحده وإسماعيل وإسحاق لنا هو واحده ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون تلك امه قد ظلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كن هودا أو نصارى تهتدوا نصارى تهتدوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا كن هودا أو نصارى تهتدوا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 وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبِيُونَ لِرَبِّهِمْ النبِيُونَ لِرَبِّهِمْ موسى وعيسى وما أُوتِي النبِيُونَ لِرَبِّهِمْ قُولُوا أَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْ أنزل إلينا وما أنزل إلآ إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أتي موسى وعيسى وما أتي النبئون لربهم النبئون لربهم موسى وعيسى وما أوتي النبئون ربهم موسى وعيسى ومن أوتي النبجون من ربهم إدراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبجون من ربهم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 ويعقوب على أسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم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 ماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولسقى وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى وما أوتى النبي أول من ربهم قولوا وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونسباق وما أنتي موسى وعيسى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 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد سدوا آمنتم به فقد سدوا ما آمنتم به فقد سدوا آمنتم به فقد سدوا ما آمنتم به فقد فإن آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ تَقَدَّمُوا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا بِهِ تَقَدَّمُوا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وهم في شقاق فسك يكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم صبغة الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا صِبْغَهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا وَمَنْ أَحْسَنُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, ونحن له عابدون, ونحن له عابدون, ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم قل في الله وهو ربنا وربكم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم و و أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم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 وَلَئِنْ دَعَطَكَ لَهُ هُدَنٌ وَنَصَارَى أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُدَنًا أَوْ نَصَارَى أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُدَنًا أَوْ, نصاري. كانوا أو نصاري. نصاري. وَال أسباب كانوا هودا أو نصارى هودا أو نصارى قل آهنتم أن الله آهنتم أعلم أم الله آه أعلم أن الله أم الله؟ أَأَنْتُمْ اعلم ام, الله؟ أم الله؟ قل أنتم أأنتم تعلمون أن من من كتم شهادة عنده من الله ولن أظلم من كتم شهادة عنده من الله ومن أضل من كتم شهادة عنده من الله ولن الله؟, الله بغافل عن ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كسبتم ولكوم ما كسرتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولا هم عن قبالتهم التي كانوا عليها. إِلَيْهِ مِلَّةَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَيْهَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا مِنَ ما ولا هم عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا يَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا لَيَقُولُنَّ إِنَّكُمْ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَشَاءُ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 وكذلك جعل لكم أمته وسقى لتكونوا شهداء على الناس ويكون رغوصون عليكم شهيدا على ويكون رغوصون عليكم شهيدا شهداء على الناس ويكون رغوصون عليكم شهيدا جعل لكم أمته وتقلي تكونوا شهداء على الناس ويكونوا موسون عليكم شهيدا. جعل لكم أمته شهداء الناس جعلناكم أمته وتقل لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا ضوسون عليكم شهيدا، وكذلك جعلناكم أمته وتقل لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا ضوسون عليكم شهيداء. وما جعلنا القبلة التي كنّت عليها إلا لنعلم من يتبع رسوله من يقلب على عقبه عليها إلا النحل ممن يتبع الرسول من من يطلب على عقبين. عليها إلا النحل ممن يتبع على عكبيه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقرب على عقبينه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إمامكم إمامكم إمامكم إن الله لناس لرؤوف الرحيم لرؤوف الرحيم لرؤوف الرحيم لَرَأُبُ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ سِلَوُ رُبُّ الرَّحِيمِ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تَرْضِيهَا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تَرْضَاهَا توضيها قد نري تقرب وجهك في السماء فلن قبلة توضيها توضيها فلن ولينك قبلة في السماء فلن قبلة توضيها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 أوتوا الكتاب لا يعلون أنه الحق من ربهم ومن الله بغضين عما يعملون تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلك الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلك ولئن تيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ أُولَئِكَ الكتاب آمَنُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُسْلِمُونَ ۚ وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَرْجِعُ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ وما بعضهم بتابع قبل سبع ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين جاءك من العلم إنك إذا لمن اهوا امر أهو من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لن ولئن من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين جئك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 آتنه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه وإن فريق منهم لا يفهمون الحق وهم يعلمون وإن فريق منهم لا يفهمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات الخيرات هو مولاها فاستبق الخيرات ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات اينما تكونوا يحييكم الله جميعا ياتي بكم الله جميعا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 وإنه للحق من ربك ولا الله بغافل عما تعملون يعملون ومن حيث فرجت فول وجهك شطر المسجد الحرار وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلمو منهم فلا تخشوهم واخشوني حجة إلا الذين ظلمو منهم فلا تخشوهم واخشوني عليكم حجة إلا الذين ظلمو منهم فلا تخشوهم واخشوني لنيتي عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون وخشوني ليلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون وخشوني ورأيت من نعمتي عليكم ولا تهتدون, عليكم ولعلكم تهتدون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 فيكم رسولا منكم يسلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أغسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم, ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أنوات لمن يقتل في سبيل الله أنواس. بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون احياء ولكن لا تشعرون بل احياء ولكن لا تشعرون ولنم ونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات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 أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون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 اولائك عليهم صلوات من الرب ورحمه و عليهم صلوات من الربهم ورحمه عليهم صلوات من الربهم ورحمه اولائك عليهم صلوات من الربهم عليهم صلوات من وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ شعائ من حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه أياً يطوف بهما أياً تطوى بهما فلا جناح عليه أياً تطوى بهما ومن تطوع فإن خيراً فإن الله شاكر عليم خيراً فإن الله شاكر عليم ومن يتطوع خيرا فان الله شاكر عليم ومن يتطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين كنتم لما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه لكم لِئِن في بِأُولَٰئِكَ لَأَلْعَنَنَّ اللَّهُ أولئك الله اللَّاعِنُونَ لِمَنْ من بعد ما لَأَلْعَنَنَّ اللَّهُ وَيَلْعَنَنَّهُمُ اللَّاعِنُونَ لِمَنْ دَعَا بِمَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ فِي الْكِتَابِ هُمْ لَكَفَرُوا يَلعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلعنُهُمُ اللَّاعِنُونَ لِّنَفْسِ الْكِتَابِ أُولَئِكَ اللَّهُ والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الأعملون إن الذين يكتمون أنزلنا من البينات والهداة من بعد ما بيناه للناس في الكتاب لا إكالعنه الله ويلعنه اللعون والهداة من بعد ما بيناه للناس في الكتاب لا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم آلههم فأولئك أتوب عليهم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك عليهم وأنا التواب الرحيم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 كفارٌ أولائك عليهم لعنة الله والملائكة كسوء الناس أجمعين كفارٌ الله والملائكة والناس أجمعين كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا وماتوا وهموا كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنه العذاب ولاهم يغضون ولاهم يغضون وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد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 والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وتصريف الريح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون فأحييهي الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابته وتصريف الريح والسحاب المتخثر والسحاب المتخرب بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وما أنزل الله من السماء ما فأحيا من الأرض بعد نوسها وبث, وبث فيها من كل دابة وتصريف الزيح والسحاب المتخطر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بِاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْكُلِّ كَذِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا الله اللَّهُ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بعد موتها وَبَثَّ فيها وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُثَقَّلِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ فَأَحْيَاهُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُثَقَّلِ والسحاب المسفر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض والخلاف الليل والنهار والفلس التي تجري في البحر والفرق التي تجري في البحر بما يصنع الناس وما أنزل الله من السماء ما إن سحَّيَ سحَّيَ بِلَضَّة بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسْتَفِيْهَا مِنْ كُلِّ دَبْتٍ وَتَصْرِيْفِ الْجِيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّبِ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 أرض بعد موتها وبث فيها من كل بذابة وتصريف والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتحد من دون الله أندازا يحبونهم كحب الله يحبونهن كحب الله من يتكون من دون الله أندادا يحبونهن كحب الله ومن النهيس من يتكون من دون الله أندادا يحبونهن كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 أشد حبا لله ولو ترى الذين ولموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب ظلوا إذ رأوا العذاب أن القوة لله وَأَنَّ وأن الله شديد وأن الله شديد العذاب. ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاрон وأن الله شديد العذاب ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب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 ولو ير الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب ولو ير الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب التبغاء الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتفتَّعت بهم الأسباب الأسباب بهم الأسباب التبغاء الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتفتَّعت بهم الأسباب بهم الأسباب بهم الأسباب وقال الذين تبوا لو أن لنا كوتنا فنتبرؤ منهم كما تبرؤوا منا منهم كما تبرؤوا منا لو أن لنا كوتنا فنتبرؤ منهم كما تبرؤوا منا كما تبرؤوا منا كما, تبرؤوا منا كما تبرؤوا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 كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم عليهم وما هم بخارجين من النار ان الله امنير وما هم بخارجين من النار يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا كلوا مما في الارض حلالا طيبا كلوا مما في حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون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 ما أنزل الله قالوا بل نستعما ما ألفينا عليه آباءنا ما أنزل الله قالوا بل نستعما ألفينا عليه إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفنا عليه آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل قالوا بل نتبع نتبع ما ألفنا عليه آباءنا وإذا قيل لم تبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفنا عليه آباءنا أولاً كانوا آباءهم لا يحقنون شيئاً ولا يهذون آباءهم لا يحقنون أو لو كان آباؤهم لا يحملون شيئاً ولا يهتدون شيئاً ولا يهتدون شيئاً ولا يهتدون شيئاً ولا يهتدون شيئاً ولا يهتدون أَوَلَمْ يَكُنْ آبَاؤُهُمْ آبَاءً لَّيْسُوا عَنْ شَيْءٍ أَوْ يَهْتَدُونَ شَيْئًا يَهْتَدُونَ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 ثم لا يحنون، فهم لا يحنون. يا أيها الذين آمنوا كل من طجب ما رزق لكم وشكر لله إن كنتم إياه تعبدون. من طجب ما رزق لكم وشكر لله إن كنتم إياه تعبدون. إياه تعبدون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 إنما حرم لكم المجد تودّم ونحمل خنزير وما أهله لغير الله فمن يضر وغير باع ولا عجل فلا اسم عليه, فلا اسم عليه, فلا اسم عليه, فلا اسم عليه فَمَا نُطْفِى الظَّرِيرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلَا اسْمَ عَلَيْهِ فَمَنْ نَكِرَ وَغَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلَا اسْمَ عليه. فَلَا اسْمَ عليه. فَلَا اسم عليه. باغ ولا عاد فَلَا اسم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 بضوئهم إلا أنَّ رَّبَّا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهم مَا يَكُونَ فِي بُضُوئِهِمْ إلَّا أنَّ رَّبَّا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهم بضوئهم إلا أنَّ رَّبَّا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهم ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به فمنو قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النار ولا يكذبهم الله يوم القيامة ولا يزكّيهم إلا النار ولا يكذبهم الله يوم القيامة ولا إن الذين كنوا ما أنزل الله من الكتاب وشموا به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَأَشْرَبُونَنَّ بِمَا نَمُوا قَلِيلًا قُلًا كَمَا يَكُلُونَ فِي بُطُونِهِم إِلَّا نَرَاهُ لَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ زَكِيُّهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَذَابٌ لَّلَّم عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ولهم عذاب أليم. هؤلاء الكافرين اشتروا بالا للهدا والعذاب فَمَا فما أصبرهم علما فَمَا فما أصبرهم علما أنير والعذاب فَمَا فما أصبرهم علما النار بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصدرهم على النار أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصدرهم على النار بالهدي والعذاب بالموفرة فما أصدرهم على النار. بالهدي والعذاب بالموفرة فما أصدرهم على النار. ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ بِالَّذِينَ تَوْلُجُوهُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ولكن الفر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والستاب والنبيين وآت المال وآت المال على حفته ذوي القربى واليتامى والمتاشين وابن السبيل والسائلين وفي الزقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة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 ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة وآت الزكاة ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسالين وفي الرقاب الصلاة وآتى الزكاة ذوي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الزقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البض من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه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 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ملام له بالله واليوم ناجر والملائكة والكتاب والنبيين وعاد المال على حبه ذوي القربى وآت المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائرين وفي الزقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي المال على حب ذوي القربى ذوي القربى واليتامى والمتاكين وابن السبيل والسائلين وفي اللقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة ولكن منا منامن بالله واليوم ما الشير والبلاءه وال كتاب والنبيين وآت المال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى ذوي القربى واليتامى والمساكين ودن السبيل والسائلين وفي الزقال وأقال الصلاة وآت الزكاة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 وآت المال على حفه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة ولكن البضى من آمن بالله واليوم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 آخر والملائكة والكتاب واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال على حبه ذوي والخبة واليتامى والمساكين وابن السبيل والساهين والساهين وتدقى وأقام الصلاة وأت الزكاة.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 والصادقين في البأساء والضراء وحين البس الباس, البأس والصادقين في البأساء والضراء الباس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. أولائك الذين صدقوا وأولائك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل القتلى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل القتلى القتلى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 الحرب بالحرب والعرض بالعرض والأنثى بالأنثى والأنثى بالأنثى والأنثى بالأنثى, والأنثى بالأنثى, والأنثى بالأنثى. فمن عوفَيَ له من أهِيه شيءٌ فاتباعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان وأداءٌ إليه بإحسان من أهِيه شيءٌ فاتباعٌ بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان فَمَنْعَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَكِتْبَاعٌ بِالْمَحْرُومِ شَيْئًا فَكِتْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, بالمعروف وَأذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَمَنْعَ فِيهِ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فَكِتْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأداء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 ثَمَنَ احْتِجَابِ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ لَّمْ يَكُنْ أَنِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِطَاطِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا الْأَلْبَابِ لعلكم تَتَّقُونَ يا الْأَلْبَابِ لعلكم تَتَّقُونَ يا اولي الالباب لعلكم تتقون حياتي يا اولي الالباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم يا الألباب لعلكم تتقون <تكلم> كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً عليكم حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك قيل عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك صهيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف والاقربين بالمعروف حق النار المتقين فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ فَمَن خاف مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُم فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ بَيْنَهُم فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ جَنَفًا وَإِثْمًا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ مُوَصٍّ جَنَباً أَوْ إِثْماً فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, فلا إثم عليه فَمَنْ كَفَى فَمَنْ مُوَصٍّ جَنَباً أَوْ إِثْماً فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ جَنَباً أَوْ إِثْماً فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قرنكم لعلكم تتقون قرنكم لعلكم تستقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قرنكم لعلكم تتقون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 مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. مريض أو على سفر فعدة من أيام فعدة من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى؟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 فَمَن يَتَّقِ وَقَارًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنك صُرُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ لَكُمْ إِن كنتم تَعْلَمُونَ, لكم إن كنتم تعلمون وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرَ مَظَالَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ لِلْمُنَّاسِ وَبَيْنَاسٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ لِنَسِي وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ مِنَ الْهُدَى للناس وبجنات من الهدا والفرقان الذي قُل فيه القرآن هدى للناس وبجنات من الهدا والفرقان من الهدا والفرقان, من الهدى والفرقان, من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفن فعدة من أيام مخض مريضا أو على سفر فعدة من أيام مخض مريضا أو على سفن فعدة من من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليusra ولا يريد بكم العصب ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هداكم ولعلكم تشكرون هديكم ولعلكم تشكرون ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هداك ولعلكم تشكون ولتكمل العدة ولتكبِّر الله على ما داكم ولعلكم تشكون وإلى سالك إبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعى الداع إذا دعى إذا دعاني أجيب دعوة الداعي إذا دعان وجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يفسدون لعلهم يفسدون وليؤمنوا بي لعلهم يفسدون أحل لكم ليلة الصيام رضي الله إلى نسائكم. نسائكم نسائكم نسائكم نسائكم أحل لكم ليلة الصيام رضي الله لباس لكم وأنتم لباس لهم لهن هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علِمَ اللَّهُ أنَّكُم كُنْتُم تَخْتَالُونَ أَنفُسَكُم فَتَابَ عَلَيْكُم وَعَفَى عَنْكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أنَّكُم كُنْتُم تَخْتَالُونَ أَنفُسَكُم فَتَابَ عَلَيْكُم فآنَ باشعون وَدتَ مَا كَتَبَ اللَّهُ لكم فَل نَذشِرون وَدتَغوا مَا كَتَرَ اللههُ لكم باشعُوه وَدتَغُو مَا كَتَبَ اللههُ لكم فَل نَباجرون وَدتَغو بَا كَتَرَ اللههُ لَم فَلَا نَابَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ فَلَنَابَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ الْخَيْطُ لَبَيَضَ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ أبيض من الخيط الأسود من الفضة، وَكُنُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبِيَلْ لَكُمُ الخِيطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخِيطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الفَضْعُ ثُمَّ أَتِنُ الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنْتُمُ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقرضوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون لعلهم يتقون للناس لعلهم يتقون كذلك يبدي الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك يبدي الله آياته للناس لعلهم يتقون.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 أموالكم بينكم بالباقل وتجنوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس للإسم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباقل وتجنوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا يتكلوا فريقاً من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون الناس بالاسم وأنتم تعلمون أموالكم بينكم بالباطل بِهَا إلى الحكام لتكلوا فريقاً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 لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلو بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالاسم. لتاكلوا فريقا من أموال الناس وأنتم تعلمون. أموالكم بينكم بالباطل وتجلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتجلوا بها إلى الحكام لتأكلوا, لتأكلوا فريقا من أموال أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون من أموال الناس بالاسم وأنتم تعلمون بالاسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل له الأهل له ال أهل له قل هي مواصفات للناس والحج للناس والحج وليس يرضى ان تاتى البيوت من ظهورها ولكن يرضى من اتقى ولكن ان من من, من ظهورها ولكن يرضى من اتقى بأن تسلبيوت من ظهورها ولكن الجر بالاتقاء وليس الجر بأن تسلبيوت من ظهورها ولكن الجر بالاتقاء من اتفق وقت بيوت من ابوابها, من أبوابها, من أبوابها, من أبوابها البيوت من أبوابها واتل البيوت من أبوابها, من أبوابها واتقوا الله لعلكم تصلحون لعلكم تصلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعبدوا الذين يقاتلونكم ولا تعبدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلهم حيث تقسمهم وأخرجهم من حيث أخرجكم وقتلهم حيث تقسمهم وأخرجهم من حيث أخرجكم والفتن أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه, حتى يقتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ الْكَافِرِينَ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ الْكَافِرِينَ فَإِن, فإن اللَّهَ غَفُورٌ رحيم وقاتلهم حتى لا تكون بثنت ويكون الدين لله بثنت ويكون الدين لله وقاتلهم حتى لا تكون بثنت ويكون الدين لله فإن تهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم عليه بمثل ما اعتدى عليكم اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم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 ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهجي أحسرتم فما استيسر من الهجي فإن أحسرتم فما استيسر من الهجي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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَمٌ مِّرَّةً فَتَبِلَيْتُ مِنْ, من صِيَانٍ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نُسُكٍ مِّرَّةً فَتَبِلَيْتُ مِنْ, من صِيَانٍ أَوْ صَدَقَةً نُسُكٍ بِهِ أَذَمٌ مِّرَّةً فَتَبِلَيْتُ أَوْ أَوْ نُسُكٍ به أذى من رأسه ففيديت من صيام أو صدقة أو نسك مريضا أو به أذى من رأسه ففيديت من صيام أو صدقة نسك أو به كذل من وقفه فريته من صيام او صدقه او نسك فمن كان منكم مريضا او به امرا من وقفه فريته من صيام او صدقه او نسك من ففلية من صيام او صدقه أو نسك مريض أو به أذى من رأسه ففرية من صيار أو صدقة أو نسف فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما اتيسر من الهجي أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما اتيسر من الهجي فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستيسرا من الهدي امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستيسرا من الهدي فاذاء منتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستيسرا من الهدي فَمَن لَّمْ يَجِدْ طُهَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ فِذَلِكَ عُمْرَةٌ كَامِلَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ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 فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ خَيْرٌ يَجْعَلُهُ اللَّهُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى اتقوا اتقوا فان خير الزاد التقوى اتقوا واتقوا يا اول الالباب يا اول يا يا يا أولي الألباب ليست عليكم جناح أن تبتغوا تظلم من ربكم جناح أن تبتغوا تظلم من ربكم جناح أن تبتغوا تظلم من ربكم عليكم جناح أن تبتغوا تظلم من ربكم فَإِذَا أَقْبَلْتُم مِّن مَّرْفَاتٍ فَذْكُرُوا الله, اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِذَا أَقْبَلْتُم مِّن مَّرْفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِذَا أَقْبَلْتُم مِّن مَّرْفَاتٍ اللَّهَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ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 إن الله غفور رحيم. فإذا قضيت مناتك تذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد لكرات آباءكم أَوْ أَشَدَّ لكرات. فانذكر الله كذكركم آباءكم. شد ذكرا آباءكم آباءكم أو شد ذكرا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كذكركم آباءكم أَكُن أَوْ أَشُدُّ ذِكْرًا مَلَكَتَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشُدُّ الذِّكْرَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاجِيكُم فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ كثركم أبائكم أو أشد الكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقة من صلاق ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقة في الدنيا وما له في الآخرة من فلاقة ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من فلاقة آتنا في الدنيا وما له في من خلاق. آتنا في الدنيا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 ربنا آتانا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاque ومنهم من يقول ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وفي العذاب النار آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وفي العذاب النار آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقل عذاب النار. من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقل عذاب النار. من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة وقل عذابنا. من آتنا في وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا ومنهم من يقول ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وقنا عذابا أولئك لهم نصيب مما كتبوا لهم نصيب مما كتبوا أولئك لهم نصيب كَسَبُوا كتبوا والله سريع الحساب وذكر الله في أيام معدودات في أيام معدودات، في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه، فلا اسم عليه، فلا اسم عليه، ومن تأخر فلا اسم عليه لمن استقى.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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْذِيكَ قَوْلًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ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 من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على في قلبه وهو ألد الخصام ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى تعافي الأرض ليس دا فيها ويهلك الحرف والنس في الأرض يفسد فيها ويهلك الحظ والنسل وإذا تولى سعى في يفسد فيها ويهلك الحظ والنسل وإذا تولى سعى في يفسد فيها ويهلك الحظ والنسل في الأرض يفسد فيها ويهلك والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له استقِ الله أخذته العزة بالإسم بالإسم بالإسم وإذا قيل له استق الله أخذته العزة بالإسم وإذا قيل له مستقِ الله أخذته العزة بالإسم فحسبوا جهنم ولبيس المهد ولبيس المهد ومن الناس من يشرين السهور إتقاع مرضات الله مرضات الله إتقاع مرضات الله من يشري نفسه مرضى في الله. ومن الناس من يشرين السهور إتقاع مرضات الله والله راؤيكم بالعباد والله راؤيكم بالعباد والله راؤوفم بالعباد والله راؤكم بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه في السلم كافه يا أيها الذين آمنوا بخلو في السلم كاف في السلم يا أيها الذين آمنوا بخلو في السلم في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا آمنوا لخلو في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فاعلموا أن الله عزيز حكيم جاء أتكم البجنات فعلموا أن الله عزيز حكيم جاءتكم البجنات فعلموا أن الله عزيز حكيم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 يَاكِ يَهُمُ اللهُ صَيْغُلَنِ مِنَ الغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللهُ صَيْغُلَنِ مِنَ الغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ هل يَغُول إلا يكِيَهُ اللههُ في غولٍ مِ الغَمَانِ والملا إكَكُ وَقَُلَ في أن يأتيهم الله في ظلم من الغمان والملائكة وقرينا وإلى الله ترجع الأمور الأمور، وإلى الله ترجع الأمور ترجع الأمور سالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة أتيناهم من آية بينه إسرائيل كم أتيناهم من آية بينه إسرائيل كم أتيناهم من آية بينه سلبي إسرائيل كم أتيناهم من آية بينه بينه كم آتيناهم من آية آياتٍ بّنا إسرائيل الص كماَا تَنهُ م كما تيناهم م آيةةٍ بنا كما تيناهم م آياتٍ بجّنا كم آتيناهم من آية بينه كَمْ آتيناهم مِنْ آيَةٍ بينه وما يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد القياد من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب جاء فإن الله شديد العقاب جاء اتهف الله شديد العقاب جاء اتهف الله شديد العقاب وما يجبد النعمه الله من بعد ما جاء اتهف الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا, الدنيا الدنيا الدنيا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا آمنوا آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة القيامة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 النبيين مبشرين ومنذرين النبي مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين النبي نبشرين ومنذرين كان الناس أمّة واحدة تبع الله نبي نبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في مختلف فيه بين الناس في فيه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 جاءتهم البينات بؤيا بينهم جاءتهم البينات بؤيا بينهم جاءتهم البينات بؤيا بينهم إلا الذين آوتوا أو بعد ما جاءتهم البجنات بوعيا بينهم فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البجنات بوعيا بينهم وما ختلف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البجنات بوعيا بينهم فهد الله الذين آمنوا لمختلفوا فيه من الحق بهذن فيه من الحق بإذنه, بإذنه, بإذنه فهد الله الذين آمنوا فهد الله الذين آمنوا لمختلفوا فيه من الحق بهذن والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صراط مستقيم والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم صراط مستقيم والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم يشاء الى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يحكم متى الذين خلو من قبركم؟ يحكم متى الذين خلو من قبركم؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يحكم متى الذين خلو من قبركم؟ ياتكم مثل الذين خلو من قبركم أم حسبتم أن تدخل الجنة علما ياتكم مثل الذين خلو من قبركم أم حسبتم أن تدخل الجنة علما ياتكم مثل أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَذُلُّوا حَتَّىٰ يَقُولُوا إِذْ يَأْتُهُمُ الْعَذَابُ ۗ وَاللَّهُ يُؤَخِّرُ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله مسّتهم البسّاء والضّرار وزلّزوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله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 من خير الفيل والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل والما أنسخ من خير والمساكين وبن السبيل واليتامى والمساكين السبيل انفقتموا من خير فلوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وبن السبيد انفقتم من خير فلوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وبن السبيد واليتامى والمساكين وبن السبيد فني الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلون من خيل فإن الله بني عليم وما تفعلون من خيل فإن الله بني عليم كتب عليكم القتال وهو كبر لكم وهو, لكم وعسى أن شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو خير لكم وعسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم شيئا او وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ان تكرهوا شيئا ان خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو شر لكم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 وإخلاج أهلي منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون ليقاتلوا لكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا, عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون ليقاتلوا لكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا حتى يردوكم عن زينكم إن استطاعوا ولا يدالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن زينكم إن استطاعوا ومن يغسل منكم عن زينه فيمتوه وكافر فأولئك حرطت أعمالهم فَأُولَئِكَ حَفِظَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَأُولَئِكَ حَفِظَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِنٌ فَأُولَئِكَ حَفِظَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا والآخرة ولا كره في الدنيا ولا كره ولا كره سيموت وهو كافر أولئك حبضت أعمالهم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة. منكم عَنْ ذِنبٍ فَمتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ ارْتَكَبَ مِنْكُمْ عَنْ ذِنبٍ فَهُوَ أعمالهم في الدنيا والآخرة والآخرة حبّت أعمالهم في الدنيا والآخرة والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها قاربون هم فيها قاربون النار لهم فيها قاربون وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَمَّنْ مَّرَّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يرجون رحمة اللَّهِ أولئك يرجون رحمة اللَّهِ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 قل فيهما اسم كبير وملافع للناس, للناس قل فيه اسم كبير وملافع للناس, للناس اسم للناس قل اسم كبير وملافع للناس اسم كبير ومنافع للناس اسم كبير وملافع للناس واسمه ما أكبر من نفعهما واسمه ما أكبر من نفعهما ما أكبر من نفعهما, ما من نفعهما ماذا ينفقون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 الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ولاخرة ولاخرة في الدنيا ولاخرة ولاخرة في الدنيا والآخرة والآخرة ويسئلونك عن يتامى عن يتامى عن يتامى قل إصلاح اللهم خير اللهم خير قل إصلاح اللهم خير قل إصلاح اللهم خير وإن تخلقهم فإخوانكم فإخوانكم وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِسْوَاءُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْمَتَكُمْ لَأَعْمَتَكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْمَتَكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْمَتَكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْمَتَكُمْ لا أعمدتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم مشركة ولو أعجبتكم مشركة ولو أعجبتكم ولو أجبتكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم مؤمنة خير من مشركتين ولو أعجبتكم ولا تنجح المشركين حتى يؤمنوا حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم ولو أعجبكم من مشرك ولو أعجبكم ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار أن يكادعون إلى النار أنماه والله يدعو إلى الجنة والموفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والموفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والموفرة بإذنه والموفرة بإذنه بإذنه ويبين آياته من الناس لعلهم يتبركون لعلهم يتبركون للناس لعلهم يتبركون لعل لعل ويبين آياته ويبين آياته من الناس لعلهم يتبركون ويسألونك عن المحيط قل هو أذا قل هو أذى قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر حتى يطهر فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حفظ لكم فاتوا حفظكم أن ما شئتم أن أن ناشئتم فاتوا حرفكم أن ناشئتم نساءكم حرص لكم فاتوا حرفكم أن ناشئتم حرص لكم أن ناشئتم فاتوا حفكم أن ناشئتم نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن ناشئتم فاتوا حرثكم أن ناشئتم فاتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم لأنفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه انكم ملاقوه واعلنوا انكم ملاقوه انكم ملاقوه واعلنوا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبغ و وتصلحوا بين الناس الناس أن تبغ و تتقو بين الناس لأيمانكم أن تبغ بين الناس ولا تجعلوا الله عرقه لأيمانكم أن ترجو وتتقوا وتصلحوا بين الناس ولا تجعلوا الله عرقه لايمانكم ان ترجو وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في أيمانكم في أيمانكم لا يوقيكم الله بالله في أيمانكم في أيمانكم ولكن يأكِلُكم بما كسبت قلوبكم يأكِلُكم بما كتبت قلوبكم يواخفكم بما كثرت قلوبكم يواخفكمو بما كثرت قلوبكم ولكن يأخفكم بما كثرت قلوبكم والله غفور حليم من الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر نسائهم تربص أربعة أشهر من نسائهم نسائهم تربص أربعة أشهر، للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، نسائهم تربص أربعة أشهر، نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاء فإن الله غفور رحيم فإن فاء فإن الله غفور رحيم فإن فاء فإن الله غفور رحيم فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم وَإِنْ عَدِمَ الطَّلَاقَ فَنَظَرٌ لِتَزْوِيجٍ عَلِيٌّ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ فَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَحْفَظْنَ مَا تَرَبَّصْنَ بِهِ وَلَا فَلَا ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحام إن كن يوم بالله واليوم الآخر إن كن يوم بالله واليوم الآخر ولا يحينن لهن أن يكتمن ما خلق الله في اوحانه ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر كن اوحانه ان كن ليؤمنن بالله واليوم الاخر واليوم الآخر واليوم, الآخر واليوم الآخر إن كن يؤمن بالله واليوم لا كد ولا حين لهن أجدتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم لا كد وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا إن أرادوا إصلاحا أرادوا إصلاحاً إن أرادوا إصلاحاً إن أرادو إصلاحا ولهن مثل الذي عليهم من المعروف ولهن مثل الذي عليهم من المعروف وللذين عليهم درجة درجة وإذجان عليهم ندرجه والله عزيز حكيم الطلاق مروتان الطلاق مروتان فانساكم بمعروف او تسريح باحسان باحسان فانساكم بمعروف او تسريح باحسان فأنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان, بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ما شيئا إلا أن يخافا أن لا يفي ما حدود الله إلا أن يخافا أن لا يفي ما حدود الله مما cô buồn إِلَّا say anh أَلَّا là Anh có xa Anh lại إِلَّا أَن mà أَلَّا đồng ngò أي يخاف ألا يقي ما حدود الله شيئا إلا أي يخاف ألا يقي ما حدود الله تأخذ مما آتيتمه لا شيئا إلا أي يخاف ألا يقي ما حدود الله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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أذينه شيئا إلا أن يخاف أن لا يقي ما حدود الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أذينه لشيء إلا إلا أن يخافى أن لا يقيما حدود الله شيئا إلا أن يخافى أن لا يقيما حدود الله آتيتمون لشيئا إلا ألا يقيبا حدود الله شيئا إلا أن يطافا ألا يقيبا حدود الله مما آتيتمهن شيئا إلا أي خاف أن ألا حجود شيء لا حدود الله شيئا إلا أي خاف أن لا يفي ما حدود الله ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتكم منه إلا أن يحفظ أن لا يقيم حدود الله فإن خست أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما مسدد به عليهما في مسدد يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما مسدد به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 فإن خفته أن لا يقيما حجود الله فلا جناح عليه ما فيما استدت به تلك حجود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حجود الله فأولئك هم الظالمون, فأولئك هم الظالمون ومجت عد حجود الله فهؤلاء كهوا الظالمون فيو طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره زوجا غيره فيو طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما đã Hà ninh mà anh nghe taạ anh u von anhưuபி mà khu du đồng và du đã Hà فلا جناح عليهم أي ترجع أيو ظنا أيو فيما حدود حدود الله أن عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حجود الله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حجود الله وتلك كُتُبِ الله يُبَيِّنُهَا لقوم يعلمون لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَن تُمْسِكُوهُنَّ بِعُسْرٍ أو سرحوه بمعروف بمعروف أو سرحوه بمعروف وإذا طلقتن النساء فلو نأجلهن فامسكوهن بمعروف لا سرحوه بمعروف ولا تمسكوه ضرارا لتعتدوا ومن يسعل ذلك فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه يسعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يسعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تستخفوا ايات الله هزوا هزوا هزآ ولا تتكذوا آيات الله هزآ هزوا هزآ ولا تتكذوا آيات الله هزآ ولا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة عبود به وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة عبود به وما أنزل عليكم من الكتاب به وذكرن أمّ الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعلوكم به وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعلوكم به واتقوا الله أن الله بكل شيء عليم واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, بكل شيء عليم وَإِذَا قَلَقْتُنَّ النِّسَاءَ أَفَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْبُضُنَّ أَيْنَ كِحْنَ أَزْوَاجٌ إِذَا تَرَاضَوْا إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ الْنِّسَاءَ فبلغن أَجَلَهُنَّ ta tạo mẹ anh أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا ngoài بِالْمَعْرُوفِ hú này أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا bầu بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا đi bảo Anh أَجَلَهُنَّ فَلَا hoa فلا تأكلوهن لان يكن احنا ازواجهم اذا ترابوا اذا ترابوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان ينقم يؤمن بالله واليوم الآخر, واليوم الاخر يؤمن بالله واليوم الاخر واليوم الآخر واليوم الآخر ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأقهر أزكى لكم وأقهر أزكى ذلكم اذكالكم واقهب ذلكم اذكالكم واقهب ذلكم اذكالكم واقهب اذكانكم واقهب والله يعلم وانتم لا تعلمون وانتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملا لمن أراد أن يثم الرضاعة أرضاعه أجت تنب الرضاعة لمن أراد أن يثم الرضاعة لمن أراد أن يثم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تكلف نفس الا لا تكلف نفس الا وسعها لا تضام والدة بولدها ولا مولود له بولده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 فإن أراد في صالٍ عن تراضٍ منهما وتشاؤرٍ فلاجناح عليهما عليهما فإن أراد في صالٍ عن تراضٍ منهما وتشاؤرٍ فلاجناح عليهما في صالٍ عن تراضٍ منهما أراد في صالٍ أن مِنْهُمَا منهما وتشاور فلاجنا عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلاجنا حالكم إذا سلمتم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. أنت تسترضعون أولادكم فلاجناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف أنت تسترضعون أولادكم فلاجناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف وَإِنَّ أَرَادْتُمُ أَن تَسْتَرْبِعُوا أَوْلَادَكُمُ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا تَلَمْتُمُ مَا أَتَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ مَا أَتَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ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 أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف آتيتم بالمعروف, آتيتم بالمعروف, آتيتم بالمعروف وإن أردتم أن تسترضوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّنَ مِنْكُمْ وَيَذَعُونَ أَزْوَاجَهِ أَشْهُرٍ وعشرا أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا والذين يتوفون منكم ويذغون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا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 قم به من خطبه نساء يؤثمنكم فيافسكم فيافسكم اي نساء يؤثمنكم فيافسكم خطبة نساء أو أكمنتم في أنفسكم في أنفسكم خطبة نساء أو في أنفسكم. ولا جناح عليكم في ما به من خطبة نساء يؤكلنتموه في أنفسكم في أنفسكم من خطبة نساء يؤكلنتموه في أنفسكم عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُونَهُنَّ وَلَكِنَّ لَا تُؤَايِدُهُنَّ لَتَضْغُونَ إلَّا أَن تَكُو لُ قَوْلًا مَعْرُوفًا إلَّا أَن تَكُو قَوْلًا إلا أَن قَوْلًا معروفا. سرًا إلا أن تقولوا قولاً معروفاً سرًا إلا أن تقولوا قولاً معروفاً علم الله أن أنكم موسى تكونونه، ولكن لا تؤعدون شربا إلا أن تقولوا قولا معروفا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تحزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم تحذو أنفسكم تحذو يعلم ما في أنفسكم تحذو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 واعلموا ان الله غفور حليم واعلموا ان الله غفور حليم لا جناح عليكم بان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ما لمكما فأسوهن أو تفرضوا لهن فريضا فريض إرء النفاع ما لم تماسوهن أو تفرضوا لهن فريضا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرغ لهم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء أما لم تمسوهن أو فريضة لا جناح عليكم قلقتوا النساء ما لم تمسهن ما لم تمسهن أو تفرض لهن فريضة لا جناح عليكم إِنْ قَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَتَفْرُضُوهُنَّ فَرِيضَةً ومسئهن على الموسى قدوه وعلى المقتير قدوه متاعا بالمعروف ومسئهن على الموسى قدوه وعلى المقتير قدوه متاعا بالمعروف على المحسنين. وَإِنَّ طَلَقَتُمُهُنَّ لَمِن قَرِي أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَرَّهُ رَبُّكُمْ لَهُنَّ فَرِيْه وَتَفَلِّسُ مَا تَرَضُّتُمْ فَلِسْقُ مَا تَرَضُّتُمْ إِلَّا أن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ كَحْ بِيَدِهِ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وقرص فرضتموا لهن فريضة فنسف ما فرضموا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح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 أَيَعْفُونَ أي أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُبَادَةٌ نِكَاحٌ مِنْ قَرِي أَنْتُمَا سُوُهُنَّ وَقَالَ تَرَضُّ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَهِصُوا مَا تَرَضُّ إِلَّا أَيَعْفُونَ أي أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُبَادَةٌ اَن يَحْفُونَ اَمْ يَحْفُونَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ اِلَّا اَن يَحْفُونَ اَمْ يَحْفُونَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَاِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً من فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا إلا أن يعفوا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى للتقوى وأن تعفو أقرب للتقوى للتقوى للتقوى وأن تعفو أقرب للتقواء للتقواء للتقواء ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانفين والصلاة الوسطى وقوموا لله قانفين والصلاة الوسطى وقوم لله قايتين حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوم لله قايتين والصلاة الوسطى وقوم لله قايتين فإن خستن فرجالا أو ركبانا, فرجالا أو ركبانا, فرجالا أو ركبانا, فرجالا أو ركبانا فإن خستم فرجالا أو ركبانا، فإن خستم فرجالا أو ركبانا، فإذا أنتم فذكروا الله كما علمتكم ما لم تكونوا تعلمون، أنتم فذكروا الله كما علمتكم ما لم تكونوا تعلمون. فَإِذَا أَمْنَتُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ أَمْنَتُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِذَا أَمْنَتُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه وطية لأزواجه متاعا إلى الحول غير إخراج متاعا إلى الحول غير إخراج وطية لأزواجه متاعا إلى الحول غير إخراج أزواج وطية لأزواجه متاعا إلى الحول غير إخراج والذين يتوصفون منكم ويغاولوا ازواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن رجلا فلاننا عليكم فيما فعل في انفسهم من معروف في انفسهم من معروف في أنفسهن من معروف فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف في أنفسهن من معروف فَإِنَّ خَرَجَنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَعْلَّمُونَ في أَنْفُسِكُمْ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُتَلَقَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْمُتَلَقَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّىٰ عَلَى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 ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوت ثم احياهم من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوت ثم احياهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله ثم أحياهم من ديارهم وهم ألوح حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحيأهم ثم أحيأهم من ديارهم وهم ألوح حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم أحياهم فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُتُوَثُمَ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ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 له ضعفا كثيرا كثيره له ضعفا كثيره من لا الذي يقرض الله قربا حسنا فيوضعه له ضعفا كثيره فيوضعه له أضعافا كثيرة له أضعافا كثيرة فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسق والله يقبض ويبسق وإليه ترجعون ترجعون وإليه ترجعون ألم تر إلى البلد من بني إسرائيل من بعد موسى القالون النبي إلا مبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله القالون النبي إلا مبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله من بعد موسى إذ قالوا لنا بالجلا مبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنا بالجلا مبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا بلكا نقاتل في سبيل الله من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم القالون نبي إله مبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله لنبجي إله مبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله من بعد موسى القالون نبي إله مبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا بيكا نقاتل في سبيل الله ألم تر إلى الملئ من دمي إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إذ قالوا لنبئ إلا مبعث لنا بل نقاتل في سبيل الله من بعد موسى إذ قالوا لنبئ إلا مبعث لنا بل كان نقاتل في سبيل الله من بعد موسى اضلنا جل لهم مبعث لنا بل كان نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون هل عسيتم إن كتب عليكم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 قال هل عشيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون؟ قال هل عشيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا من ديارنا وأبنائنا.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 قالوا وما لنا إلا مقاتلة سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا وأبناءنا وقد من ديارنا وأبناؤنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيئهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا نبيئهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا نبيهم إن الله قرب عتلكم قالوا تمنك وقل لهم نبيهم إن الله قرب عتلكم قالوا تمنك قالوا أن لا يكون له يكون له الملك علينا قالوا ان ما يكون له الملك علينا قالوا ان ما يكون له الملك علينا ان لا يكون له الملك علينا ان لا يكون له الملك علينا أن لا يقول لهم الملك علينا، ونحن أحق بالملك منه ولم يقتتعة من المال، ولم يقتتعة من المال، ونحن أحق بالملك منه ولم يقتتعة من المال.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 قال إن الله اصطفيه عليكم وزاده بسوة في العلم والجسم قال إن الله اصطفيه عليكم وزاده بسوة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء من يشاء من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيئهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم مليئهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم إن آية ملكه إن آية ملته أن يأتيكم التابوت فيه سهيلة من ربكم نبيوم إن آية ملته أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم آيت ملكه أي أفسكم التابوت فيه سكينة من وضبكم آيت ملكه أي أفسكم التابوت فيه سكينة من وضبكم أن يفسكم التابوت فيه سكينة من ربكم نبيهم إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَتَيْنَاكُمُ التَّابُوتَ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ لَهُم نَّذِيرٌ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن ربكم لهم نبيهم إن آية ملكه أن نَبِيُّهُمُ إن آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ لَهُ نَبِيُّهُمُ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ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 الملائكة موسى وألوهون تحمله الملائكة موسى وألوهون تحمله الملائكة, الملائكة الملائكة الملائكة وبقية مما ترك آل موسى وألوهون آل موسى وآل هارون موسى تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين مؤمنين لكم إن كنتم مؤمنين مؤمنين لكم إن كنتم مؤمنين لكم إن كنتم مؤمنين لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لا لكم إن كنتم ومين فلما تسلط جالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهض مبتليكم بنهض فلما تسلط جالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهض فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعن فانه مني ومن لم يطعن هو فانه مني الا من اغترف غرفه بيده غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فشربوا منه الا قليلا منهم فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا قَتْلَنَّ الْيَوْمَ بِجَانُوتَ وَجُنُودِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا قَتْلَنَّ الْيَوْمَ بِجَانُوتَ وَجُنُودِهِ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ طَالُوا طَاقَتَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ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 ولما بَرَزُوهُ لِجَالُتَ وَجْرُوهُ إِنِّي قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِجْ عَلَيْنَا صَدْرَ رَبَّنَا أَفْرِجْ عَلَيْنَا صَدْرَ رَبَّنَا أَفْرِجْ عَلَيْنَا صَدْرَ وَتَبْتَّ أَخُدَامَنَا وَتَبْتَّ أقدامنا عَلَى الْقَوْمِ الكافرين وأصرنا على القوم الكافرين وأصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله فهزموه بإذن الله وقاتل داود جالس وأعاته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء, مما يشاء. وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِنْ مَا يَشَاءُ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِنْ وآتيه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء, مما يشاء وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض และ phải chỉ lòngảgũ vì bảo xin là phải sẽได้ xin ông lâu lẽ rất cũng ngon sẽ bảo vongũ vì tạo xinและ phải sẽได้ ông lẽ rất فيك آيات الله نسلوها عليك بالحق فيك آيات الله نسلوها عليك بالحق آيات الله نسلوها عليك بالحق وإنك لن المغسل تكغسل تفضلنا ضعضهم على ضع بعض تفضلنا ضعضهم على ضع منهم من كلم الله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيضناه بروح القدس وأيضناه بروح القدس وآتينا وآتينا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 من بعد ما جاءتهم البينات ولو شيء الله مقتنى الذين من بعد من بعد ما جاءتهم البجنات ولو شيء الله مقتنى الذين من بعد من بعد ما جاء أتهموا البينات ولكن اختلقو فمنهم من آمن ومنهم من كذب من آمن ومنهم من كذب من آمن ومنهم من كذب من آمن ومنهم من كذب من فمنهم من آمن ومنهم من كذب ولو شاء الله ما قتتلو شاء الله ما قتتلو شاء الله ما قتتلو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خدة ولا شفاعة, لا بيع فيه ولا ولا شفاعة من قبل أن يأتي الجوم لا بيع فيه ولا خدة ولا شفاعة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 ما وعدناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه لا بيع فيه ولا قله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 من دليل يشفع عنده إلا بإذنه عنده إلا بإذنه عنده إلا بإذنه بإذنه من دليل يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أيديهم وما خلفهم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 إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وجعل كل يوم السماوات والأرض والأرض ولا يؤذيه حكمهما ولا ينوده حكمهما ولا وهو العليم لا وين وهو العاريف لا وين لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين هدى من الغي فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ انْفِصَامَ لَهَا بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ انْفِصَامَ لَهَا بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ انْفِصَامَ لَهَا ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقالا فصام لها, لها فمن يكفر بالطاروس ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقالا فصام لها والله سميع علي الله ولي الذين آمنوا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 يخرجونهم من النور لظلمات، والذين كذرو أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور لظلمات، يخرجونهم من النور لظلمات. والذين كفروا أولياء مطاغوت يخرجون لهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار ام النار اولئك اصحاب النار النار هم فيها خالدون هم فيها قايدون ألم تر إلى الذي حادج إراني في ربه أن آذاه الله الملك في ربّه أن آذاه الله الملك الله الملك في ربّه أن آتاه الله الملك أَنَا تَهُوَ اللَّهُ الْمُلْكُ أَنَا تَهُوَ اللَّهُ الْمُلْكُ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 قال أنا أحي وأميت. قال أنا أحي وأميت. قال أنا أحي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشتري فأتي بها من المغرب ثبته الذي كتب. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فافدها من المغرب فبهت الذي كفر قال إبراهام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فافدها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها مر على قرية وهي خاوية على عرشها وهي قاوية على عروشها قال أن يحييها لله بعد موتها قال أن يحييها لله بعد موتها قال أن يحييها بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه فأماته الله ميتة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت قال لبثت يوما, يوم يوما, يوم يوما, يوم يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئه عام قال بل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 إلى حمارك ولنجعلك آية للناس للناس واظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس آية للناس آية للناس واظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما كيف ننشرها ثم نكسوها لحما وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فَرَمَا مَا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِينُ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَا كُلِّيَ قَلْبِي قَالَ بَلَى وَلَا كُلِّيَ طُمَّ قَلْبِي قَالَ بَلَى وَلَا كُلِّيَ قَلْبِي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 جزا جزاء ثم دعهن يأتينك سعياء يأتينك سعياء وأعلم أن الله عزيز حكيم وأعلم أن الله عزيز حكيم وأعلم أن الله عزيز حكيم مثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالَهُمْ فِي سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبْتِ أَمْبَتَ السَّبْعَ سَنَابِلْ أَمْبَتَ السَّبْعَ كَمَثَلِ حَبْتِ أَمْبَتَ السَّبْعَ سَنَابِلْ كَمَثَلِ حَبْتِ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة حبه في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء يشاء يشاء لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ يُضْعِفُ مَن يَشَاءُ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُثْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ما أنفقوا من ولا أذلهم أجور من ذرّبهم ما أنفقوا من ولا أذلهم أجور من ذرّبهم لهم من ذرّبهم من ولا أجر من دربهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم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 يتبع آذا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آذا آذا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آذا والله غني حميد يا أيها الذين آمنوا لا تبطل صدقاتكم بالمن والاذكى الذي ينفق ما لهم رآ الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر لا تبطل صلقات بموب المن والأذان الذي ينفق ما لم رأ الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر رأ الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالمن ينفق ماله رياءا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. بالمن والأذاك الذي ينفق باله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر لا تبطلوا طبقاتكم بالمن والآذاك variety الذي ينفق باله رئاء الناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم الآخر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ذاك الذي ينفق ما له الناس ولا يؤمن بالله واليوم لا حب أذيك الذي ينفق ما له الناس ولا يؤمن بالله واليوم لا حب وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ مَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لا أَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى وَذَاكَ الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا ولذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم لا حد فمثله كمثل صفوان عليه فراب فأصابه وامل فتركه صلزا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا والله لا يهدي القوم الكافرين الكافرين الكافرين, الكافرين, الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتضاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كما تري جنة بغضب أصابها وابل تأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل تقل أت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل تقل جنة بغضب أصابها وابل تأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. من أنفسهم كمتى جنة بغبوة أصابها وابن ثأت أكلها ضيعفين فإن لم يصبها وابن ثقل أت أكلها ضيعفين فإن لم يصبها وابن مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمفر جنة بغبوة أصابها وابن فآتت أسفق لها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطلت إِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَمَرَ الظَّالِمِينَ وَتَذْكِيَةً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ صَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْكُلَّهَا ظَعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ سَقَى فَآتَتْكُلَّهَا ظَعْفَيْنِ فَآتَتْكُلَّهَا فَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وتسبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلا ضعفين فإن لم يصبها وابل سطلت وتثبيتا من أنفسهم كمتى الجنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطد والله بما تعملون بصير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 فأصابها إحصار فيه نار تحترقت فأصابها إحصار فيه نار تحترقت وله درجية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار تحترقت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 وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار, فيه نار فاحترقت جنة من نثير وأعمال تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكلا وله زرية ضعفاء فترى صابناء صاوا فيه نار فيه نار تحترقت اود احدكم ان تكون له جنته من نخيل واعناب تجري تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار, فيه نار فاحترقت فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت اَوْدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الذِّئْبُ وَلَهُ دُنيَةٌ ضِعْفَاءُ كَمَا فَأَصَابَهَا, فأصابها إحصار فيه نَارٌ فاحترقت أوعد أحدكم أن تكون له جنة من نهيل وعماق تجري من تحتها لنها تجري من تحتها لنها وله فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. وأصابه إكبه وله درية ضعفاء فأصاب إعصار فيهناء فيهناء تحت رقق أحدكم ود أحركم أن تكون له جنة من نخيل وأعمام تجري من تحتها الناعض ان هاؤله فيها من كل الثمرات وحصاد من كبد وله بالثنيه ضعفاءكصابها فأصاب ما احصار فيه نار تحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون, لعلكم تتفكرون كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتٍ عَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ أَلَا يَأْكُلُونَ عَمَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ أَلَا آيَاتٍ عَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتٍ عَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ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 من الأرض كثرتهم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من مُتجبات ما كثرت ولما أخرجنا لكم من الأرض يا أيها الذين آمنوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْنَعُوا الْخَيْرَ أَن تُنفِقُوا مِنْهُ وَمَن ولا تجمّم الخبيث منه تُنفّقون ولسُن بآئبه إلا أن تُغمض فيه إلا أن تُغمض فيه إلا أن تُغمض فيه بآجبه بآجبه آخذه إلا أن تغمض فيه، ولسنه بأحدهه إلا أن تغمض فيه، إلا أن تغمض فيه، ولسنه بأحدهه إلا أن تغمض فيه، واعرو أن الله رني الحميد. واعلموا ان الله غني حميد واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويحذركم بالفحشاء بالفحشاء ويامركم بالفحشاء ويأمركم بِالتَحْش وَيَأمُكُ بِتَحْش وَيَأمُكُ بِتَحْش وَي مُكُم بِطَخْش يَعْمكُم للتطَر وَيمُكُ والله يعيدكم مغفرة منه وتغلا مغفرة منه وتغلا والله يعيدكم مغفرة منه وتغلا منه وتغلا والله واسع العليم يوتي الحكمة من يشاء يشاء من يشاء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 فقد أُوتِي خيراً كثيراً فقد أُوتِي خيراً كثيراً ومن يُقتل حكمة فقد أُوتِي خيراً كثيراً ومن يُقتل حكمة فقد أُوتِي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب إلا أولو الألباب إلا قول للباب وما أنفقتم من, من أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما أنفقتم من نفقة أو نظت من نذر فإن الله يعلم أنفقتم من نفقة أو نظت من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقن أو نظّم من نذر فإن الله يعلم من نفقن أو نظّم من نذر فإن الله وما الظالمين من أوصل وما الظالمين من وقّر من أنصار من منصا إن تبدو الصدقات فنعم ما هي فئن ما هي فئن ما هي هي الصدقات فنعم ما وإن تخفوها وتكتوها الفقراء فهو خير لكم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 سجئاتكم من سجئاتكم عنكم من سجئاتكم ونكفّر عنكم من سجئاتكم عنكم من سجئاتكم ويكفّر عنكم من سجئاتكم والله بما دعمنه قرني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 إلا رجاء وجه الله وما دونسيء من خير وفَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ يُفَرِّقَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ مِنْ خَيْرٍ وَفَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 تعرفهم بصيماهم لا يسألن الناس الحفا بصيماهم لا يسألن الناس لا يسألن الناس الحفا تعرفهم بصيماهم لا يسألن الناس الحفا وما تنفق من خير فإن الله عليم من غيره فإن الله عليم علي. الذي يوفقون أموالهم بالليل والنهار سبوا علانية فلم أجوم عند ربهم سبوا علانية فلم أجوم عند ربهم والنهار điịrau hoa nhàân taũ mình do phim One điụầu hoa lên nhàân فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ do رَبِّهِمْ lên lên فَإِنَّ أجرَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الذين يكونون الربا يقيمون الا كما يقوم الذي يتقطه الشيطان من المس الربا لا يقيمون الا كما يقوم الذي يتقطه الشيطان من المس.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 الربا ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا قالوا إنما البيع مثل وأحل الله البيع وحرّم الربا وحرّم الربا فمن جاءهم وعضة من ضبي فانتهى فله ما تنفّس فانتهى فله ما تلف فمن جاءه موئضة من, من ربه فانتهى فله ما تلف فمن جاءه موئضة من ربه فانتهى فله ما تلف فمن جاءه موئضة من ربه فانتهى فله ما فمن لهم ورثة لربه فانتهى لهما ذلك وأمره إلى الله وأمره, إلى الله وأمره إلى الله وأمره إلى الله وَلَنْ عَادَ فُلَانُ إِلَى أَصْحَابِنَا الْأَنِيرِ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 لا يحب كل كفار أثيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجروم عند ربهم لهم أجروم عند ربهم لهم أجروم عند ربهم لهم أجروم عند ربهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجروا من دربهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات واتموا الصلاة واتوا الزكاة لهم أجوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون عليهم ولاهم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون, عليهم ولا هم يحزنون ولا قوَكَ عليهم ولا هم يحزنون، يا أيها الذين آمنوا استوا الله وذروا ما بقي من الجبائن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين مؤمنين يا ايها الذين امنوا استغفروا الله وذهب ما بقي من الذبائر ان كنتم مؤمنين ان كنتم مؤمنين وذهب ما بقي من الذبائر كنتم مؤمنين يا اتَّقُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الذِّبَابِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَاذْكُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ إِن كنتم يَا أَيُّهَا الذين آمنوا آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرجاء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم رؤوس أموالكم، أؤوس أموالكم، وإن تبتموا سلكوا رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنورة إلى ميسرة، إلى ميسرة، فنورة إلى ميسرة. فنهرة إلى مايشره وإن كان دعشرة فنهرة إلى مايشره وأن تصدقوا خير لكم خير لكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون الله ثم توفاه كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون لا يظلمون وهم لا يظلمون ثُمَّ وَفَّيْنَا كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ثُمَّ وَفَّيْنَا كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أجل مسمى إذا تداينتم بدين إلى أجن مسمى فاكتبوه يا أيها الذين آمنوا إلى تداينتم بدين إلى أجن مسمى فاكتبوه تداينتم بدين إلى أجن مسمم فاتبو يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين, بدين إلى أجل مسمى فكتبوا بدين إلى أجل مسمى فكتبوا بدين إلى لا أجل مسمى فاكتبوه يا أيها الذين آمنوا آمنوا إذا تباينتم بليل لا أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم بالعدل بينكم كاتب بالعدل ولا يكتب أن يكتب كما علمه الله أن يكتب الله كاتب أن يكتب كما علمه الله وَلَا يكتب لأني يكتب كما علمه الله كاتب أن يكتب كما علمه الله فَالْيَدُ وَالْيَمِينُ الذي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَأَخْلَصَ لِلَّهِ رَبًّا وَلَا يَبْقَى اسْمُهُ شَيْئًا وَلَا يَبْقَى اسْمُهُ شَيْئًا وَلَا يَبْقَى اسْمُهُ شَيْئًا وَلَا يَبْقَى اسْمُهُ شَيْئًا وَلَا يَبْقَى اسْمُهُ شَيْئًا فإن كان الذي عليه حق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمله فليم للولي بالعدل أو لا يستطيع أن يمله فليم للولي بالعدل أو لا يستطيع أن يمله فليم للولي بالعدل فإن كان الذي عليه الحق فيها نوّضي فلا يستطيع أئم الله فالم للولي بالعدل فإن كان الذي عليه الحق فيها نوّضي أو, أو لا يستطيع أئم الله فالم للولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأة من من ترضون من, الشهدى من, الشهدى من, الشهدى وامرأتان مِنَ من الشهداء من الشهداء من الشهداء فرجل وامرأة من من تضلون من الشهداء أنت ظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فتذكّر إحداهما الأخرى، فتذكّر إحداهما الأخرى الأخرى. أنتظّل إحداهما، فتذكّر إحداهما الأخرى، إن إحداهما، فتذكّر إحداهما الأخرى. أنتظّل إحداهما، فتذكّر إحداهما الأخرى. ولا يبش شهداء اذا ما ولا يبش شهداء اذا ما دو الشهداء إذا ما دو الشهداء اذا ما ولا ولا يا بشهداء إذا مادوا الشهداء إذا مادوا الشهداء ولا تسمو أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجل أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجل ولا تأسموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تأسموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجل صغيرا أو كبيرا إلى أجل صغيرا أو كبيرا إلى ذلكم اقسط عند الله واقوم للشاهد ادنى الا تكتبوا ادنى الا تكتبوا ادنى الا تكتبوا ادنى الا ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وابنا الا تحساب ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وابنا ذلكم فَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَبْلَى أَلَّا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 تجارت حاضرة تثيرونا بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبها جناح ألا تكتبها جناح ألا تكتبها فليس عليكم جناح ألا تكتبها وأشهد إذا تبايعتم.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 وَيَعْلَمُ الله اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ مَّقْبُوضَةٌ فَرَهُنَّ مَقْبُوضَةٌ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَقْبُوضَةٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَرَهُنَّ مقبوضة اِن اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ فَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ وليتق اللَّهَ رَبَّهُ فإن من بعضكم بعضاً فليؤذِ اللَّبِيَّةَ من أمانته وليتَقِ الله ربه فإن من بعضكم بعضاً فليؤذِ اللَّبِيَّةَ من أمانته وليتَقِ الله ربه ولا تكتموا الشهادة ولا تكتموا الشهادة وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ فإنه آثم قلبه فإنه آثم قلبه آثم قلبه آثم قلبه, قلبه ومن جتمها فإنه آثم قلبه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 ما في أنفسكم أو تخوف يحاسبكم به الله أنفسكم أو تخوف يحاسبكم به الله ما في أنفسكم أو تخوف يحاسبكم به الله أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيصفد من يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء لمن يشاء, يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء لمن يشاء ويغض من, من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيعفو لمن من يشاء والله على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه والمؤمنون والمؤمنون انزل اليه من ربه والمؤمنون بما انزل اليه من ربه والمؤمنون بما انزل ربه والمؤمنون آمن الرسول, آمن الرسول بما ؤذل الاله للرب والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتابه ورسله وملائكته وكتابه ورسله كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله كلنا آمن, آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته و كتابه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ونطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله, الله نفسا إلا وسعها لها ما كتبت وعليها ما كتبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو أطنا ربنا لا تؤاخذنا إن أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إذا أو أخطأنا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 واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ألف لامين الكافرين الإسلام، الكافرين الإسلام، الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام. الكافرين الإسلامين الكافرين الإسلامين الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الإسلامين امين الكافرين الكفار مولانا فوصبنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ا لا من الكافرين الكافرين ألف لامين أنت مولينا فانصرنا على الْقَوْمِ الكافرين ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف